أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى واخلق ذي الفضل معروفة بمدل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد <سؤال> جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم إلا التقى الفضل معروفة ببذل الجميل وكف فأخلق ذي الفضل معروفة بمذل جميل وكف الأذى وكل طريف فيه لذة وكل تليد سريع البلا فأخلق ذي الفضل معروفة بمذل جميل وكف الأذى جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأهى ولا شيء إلا له أفت ولا شيء إلا له منتهى وأخلق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأهى أشد جهاد جهاد الهوى ما كرّم المرأة إلا تقام، فأخلق ذي الفضل معروفاتٌ بملل جميل وكف الأذى، وليس الغنا نشبن في يدين، ولكن غنا النفس كل الغنا، وأخلق الفضل معروفاتٌ بملل جميل وكف الأذى. شد جهاد جهاد الهوى، وما كرّم المرأة. وأخلاق ذي الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الأذى وإننا لفي صنع ظهر يدل على صنع لا يرى وأخلاق ذي الفضل معروفه ببذل الجميل وكف الأذى أشد أخلاق ذو الفضل معروفة بملجأ جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاداً وما كرّم المرأة إلا تقاو فأخلاق ذو الفضل معروفة بملجأ جميل وكف الأذى أشد الجهاد طالما المراه الا التقى. معروفة الأنا. أشد جهاد الهوى. كرم المراه الا تقى واغلقت الظلم معروفه بمثل جميل وكمل الامان شد جناحك هاد وما كرم المرأة إلا التقام وأخلاق ذي الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الأمام